عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود والترمذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها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 أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلا قد جاء أنا نذير فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء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 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور.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 فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ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 إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بللدوا في عتور ونفور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجِهِهِ أهدا أمي يمشي سويا أمي يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أشاءكم وجعل لكم السمع والبصر والأفئد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 وكان نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتُم إن أهلَكَني الله وَمَمَعِي أو رحمنا فَمَيُّجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْأَلِيمِ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَنِ يَأْتِكُمْ بِمَا